يقول أعمل في مكان يسمى بالتسجيلات الإسلامية، ولكن يبيعون في هذا أو نبيع في هذه الأماكن أناشيد محرمة وأشرطة أهل البدع، فهل في راتب شيء؟ وهل فيه شبهة؟ لا شك أن هذه الأناشيد إذا كانت عشرة البدع بدعة، فلا نشيد إسلامية، بل على نشيد سيء. نصيحة ركّ عن تسعى للإشتغال من غير هؤلاء وأن تخبر عن هؤلاء بأن عملهم سيء ومشين لهم.